عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفضل الصلاة وعزق على أشرف الخلق يا جمعين محمد وآله الطاهرين سبيه وسلم الله على امنته الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين كان الكلام في معرفة المراد بفاعل هبس وتول من هو العابس المتولي المتصدي المتلهي نفس الوصف وصف المتلهي من غير أن نقول متلهي عن أي شيء مثلا لو قلنا إن العابسة هو رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وإن كانت النفس تأبى ولكن يمكن أن يوجه بشيئا المتصدي هو رسول الله ممكن من دون أن نبين ما هو متعلق التصدي تصدى لأي شيئا أما المتلهي هو الرسول صلى الله عليه وآله أي كان متعلق التلهي يعني تلهى عن أي شيء مع قطع النظر عن هذا وفي هذا قرينة أن المتلهي من هو على أي حال نرجع إلى هذا البحث ذكرنا كلام جملة من علماء أهل التسنن في تحديد العابس المتولي المتلهي وقد عرفتم أن غير واحد قال إنهم قد أجمعوا على أن على رواية الرواية المعروفة سنقرأ كلمة الفحر الرازي قال وفي الآية مسائل أبس وتولى قال وفي الآية مسائل المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ابن أم مكتوم أتى رسول الله ابن أم مكتوما وعنده صناديد قريش إلى أن قال فكره رسول الله صلى الله عليه وآله قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه طيب. ثم قال وفي هذا المواضع سؤالات ثم سيقول في وصبي هذه السؤالات إشكالات ما هي هذه السؤالات؟ الأول قال ابن أم مكتوم يستحق التأديب هذا ليس شيعيا ولم يزرب الصحابة وما أسأ إلى أحد من الصحاب يقول إن ابن أم مكتوم يستحق التأديب كان يستحق التأديب والزجر ثم يقول إذا كان يستحق التأديب والزجر فلماذا يعاتب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أدبه وزجره لا نقف على لغض الآية كيف يعاتب على شيء كان يستحقه ابن أم مكتوم الأمر الثاني قال الأهم مقدم يعني المورد من موارد التزاحم يصغي إلى مسلم ليعلمه أحكاما فرعية من فروع الدين أم يقبل على كافر ليعلمه أصول الدين أيهما أهم تعليم أصول الدين أهم طيب فإذا كان كذلك فما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله كان من الأخذ بالأهم غايته أنه لما كان الأخذ بالأهم يتوقف على زاجر بن أم مكتوم فهذا من مقدمة الواجب نشر الدين واجب تعليم الكفار أصول الدين واجب وابن أم مكتوم معترض للطريق قطع هذا مقدمة للواجب مقدمة الواجب واجبة يعني كان يجب أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل طيب وثالثا لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في المسجد وجئت يا ابن أم مكت وكلمته مرة ولم يجبك وكلمته ثانية سألته ثانية فلم يجبك لماذا تعيد السؤال الثالثة الله سبحانه قال في قوم نادوا رسول الله صلى الله عليه وآله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون فإذا كان هذا حاله ندائه من وراء الحجرات أنت تأتي عنده وتكرر عليه وهو يسمعك يعني يريد أن يقول ما هذه ال... نحن لا نريد أن نقول كلمة يقولون كذا طيب النتيجة أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله كان زاجراً لسوء أدب كان تأديبا منه لابن أم مكتو وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله واجبا فهل يصح عتاب من يفعل الواجب قال السؤال الثاني للآية أن الآية إذا كانت تدافع عن ابن أم مكتوم وتريد حفظ حقه فلماذا تسميه الأعمى؟ وفي هذا إزراء والسؤال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث لتأديب, لتأديب أصحابه ليتمم مكارم الأخلاق فإذا سد عليه باب التأديب فلأي شيء بعث؟ طيب. فإذن لا موضع لمعاتبة النبي صلى الله عليه وآله على زاجره لابن أم مكتوم ثم تصد للجواب قال أما السؤال الأول كيف عاتبه على واجب فالجواب إنه لم يعاتبه على واجب بل عاتبه على مظهر قيامه بهذا الواجب يعني إن أمياه وهؤلاء الصناديد هؤلاء لم يكونوا من ذوي الفهم والنباه هؤلاء لا يتنبهون إلى أنه صلى الله عليه وآله إنما أقبل عليهم تعظيما للدين لا تعظيما لهم لأنهم لا قدر لهم وإنما زاجر ابن أم مكتوم تحصيلا لهذه الغاية أي لنشر الدين لا لنشره قدر ابن مكتوم عنده ابن مكتوم على منزلته الرفيعة عنده ولكن الدين أعظم من ابن أم مكتوم فإذا توقف نشر الدين على أن يزجر ابن, ابن أم مكتوم فإنه يزجره هؤلاء لا يفهمون هذا هؤلاء يظنون أنه أصغى لهم لأجل أنهم من أهل المال والثراء فعاتبه أنه لم يكشف لهم أنه إنما أصغى لهم لأجل الدين لا لأجل ثرائهم وأموالهم وهذا توجيه حسن قال إن الأمر وإن كان على ما ذكرتم يعني رسول الله قام بالواجب إلا أن ظاهر الواقعة يوهموا تقديم الأغنياء على الفقراء وانكسار قلوب الفقراء فلهذا, فلهذا السبب حصلت المعاتبة طيب هذا جواب والجواب الآخر قال لعل هذا العتاب لم يقع على ما صدر من الرسول صلى الله عليه وآله بل على ما كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ما الذي كان في قلبه قال كان في قلبه الميل إليهم لأنهم قرابته من أين جئت <تصفيق> <تصفيق> بهذا من أين جئت بهذا الله أذين لكم أم على الله تفترون بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم وكان ينفر طبعه عن الأعمى بسبب عمى هذا الخبل يعني الذي يقول الوجه الأول الحسن على الأقل تستحي من مرتبتك العلمية الذي يذكر الوجه الأول عندما ذكرت شيئا عن حسن استحسننا الذي يذكر الوجه الأول وهو وجه حسن لا يذكر هذا الوجه مثل أن تضع طبقا طيبا من الطعام وتضع بجواره لم نذكر إذا نصير مثله طيب وأما السؤال الثاني فنتركه لماذا سمي أعمى وأما السؤال الثالث قال صحيح أن هذا العمل كان واجبا ان تأذيب ابن أم مكتوم كان واجبا لكن ليس بالطريقة التي توهم الناظر أنك تقدم الأغنياء على الفقراء يعني كان ينبغي أن يعطي إشارة أني قدمته قدمتهم وزجرته تعظيما للدين لا لهم والجواب عن الثالث أنه كان مأذونا في تأديب أصحابه لكن ها هنا لما أوهم تقديم الأغنية على الفقراء وكان ذلك مما يوهم ترجيح الدنيا على الدين فلهذا السبب جاءت هذه المعاتبة طيب المسألة الثالثة هي التي أردت أن أقرأها أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله أجمع المفسرون طيب الآن نترك الرازي ما هو الأصل في إجماعهم هذا؟ الأصل في إجماعهم هذا قد عرفتم ما قاله الشريف المرتضى رحمه الله أن الآيات أما قوله تعالى عبس وتولى فليس فيها بيان من هو العبس عبس فاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو لم يبين من هو إذن كلمة عبس وتولى ليس فيها بيان من هو العابس طيب السياق الآيات التي تليها وما يدريك لعله فعما من جاءك هذه الآيات فيها ضمير مخاطب ضمير المخاطب الظاهر منه ابتداء الرسول صلى الله عليه وآله ولكن هذا الظهور إنما يقتضي كون العابس هو من خوطب إذا قبلنا أن العبوس يصح أن يكون صادرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأن التلهي يصح أن يكون صادرا منه بعد وأن المخاطبة من جاءك فأنت عنه تلهى هو المراد في عبس وتولى وحدة المراد وهذا مبني على الظهور يعني الظهور السياق طيب إذن توجد دلالة معتمدة على السياق تقضي بأنه الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله لكن هذا لم يكن مستند القوم وإنما مستند القوم في ذلك هو الرواية هذه الرواية لنرجع إليها هذه الرواية هي رواية مرفوعة أم هي أثر أهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أم عن أحدا من الصحابة الذي وقفت عليه في مصادر القوم أن عندتهم في ذلك رواية عن عائشة طيب عائشة امرأة من أين لها أنها هذه السورة نزلت في هذه الواقعة حضرت المجلس إذن من أين لها؟ إذن هذا نقل غير مستند إلى الحس أو إنه منقول عما من حضرت ولم يذكر لم يسمى إذن هي مروية بواسطة مجهولة ولم تقل قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إذن لا هي حضرت ولا رفعت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أولا وثانيا متى ولدت عائشة حسب روايتهم التي في الصحيحين التي رووها عن عائشة نفسها أنها بنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي بنت تسع في السنة الثانية من الهجرة فنتيجة ذلك أن تكون مولودة قبل سبع سنوات من الهجرة طيب قبل سبع سنوات كم عمر عائشة حينما وقعت هذه الواقعة هذه واقعة حدثت في مكة وهذه السورة مكية بالاتفاق كم كان عمرها سنتان وحضرت إذن هذا الاحتمال احتمال أن تكون عائشة نقلت ما نقلته استناداً إلى الحس حتى يكون خبرها مقبولاً من جهة خبر الواحد استناداً إلى الحس هذا الباب مسدود طيب وهو عندتهم نعم ناقلوا عن غيرها بإسناد ليس مثل الإسناد اللي... حتى الإسناد الذي عن عائشة أيضا لي... ليس في الصحيحين جاء ذلك في صحيح ابن حبان في سنن الترمذي وحسنه وفي بعض مصادرهم الأخرى يعني ليس في المصادر التي من الطبقة الأولى عندها على أي حال هذا عمدتهم نعم توجد عندهم روايتان واحدة عن أنس عن ابن عباس طيب ابن عباس متى أولد قبل الهجرة بثلاث سنوات الكلام الكلام أشهدت هذا يا ابن عباس؟ لم يشهده من أين لك؟ لم يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا أنس فإن أنس أيضا مختلف في ولادته وقيل في السنة العاشرة قبل الهجرة كم كان عمره أربع سنوات وحضر الواقعة ونقلها بتفاصيل أيضا هذا غير محتمل قد يقول قائل إنهم وإن لم يرفعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن الصحابية إذا أخبر خبرا فإن خبره في حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا من المرفوع حكما وإن لم يصرح بذلك وإن لم يقل قال رسول الله لكنه في معنى قال رسول الله قلنا نعم هم يلتزمون بذلك ولكن بشروط شرط ذلك أن يكون ما ينقله الصحابي مما ليس للاجتهاد فيه سبيل وهذه الواقعة صحيح إن هذه التفاصيل المنقولة ليس مما للاجتهاد فيه سبيل هذه الأحداث كان يوجد فلان وفلان وجاء فلان وسأل النبي صلى الله عليه وآله وأعرض عنه هذه تفاصيل ليس للاجتهاد فيها سبيل ولكن أن يكون نزول الآية لأجل إعراض النبي صلى الله عليه وآله عن ابن أم مكتوم هذا للاجتهاد فيه سبيل يمكن أخذه استنباطا فمن أين لنا أنهم لم ين ين يعتمدوا في تعيين أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أعرض على الاجتهاد فإذن هذا اجتهادهم واجتهادهم ليس حجة علينا ولا يقول أهل التسنن أيضا لا يقولون بحجية اجتهاد الصحابة عليهم فالرواية إذن أو الأثر لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله لا الرواية التي جاءت من طريقنا ولا الرواية التي جاءت من طريق أهل التسن أما رواية أهل التسن فقد عرفت حالها وأما الرواية التي من طريقنا فمن جهتين فإنها رواية مرسلة أولا فإذا أصل صدورها غير ثابت ولو كان صدورها ثابتا فدلالتها ليست تامة بل هي في حد الإشارة كما قال السيد الطباطبائي فيها والله لا يعاتبني فيك الله أبدا لعلها خبر عن ماضن وليس خبرا عن مستقبل لعلها خبر عن أن العتاب الذي نزل في قضية ابن أم مكتوم لم يكن فيه لم يكن موجها لي أي فكأنه صلى الله عليه وآله قال والله لم يعاتبني فيك الله أبدا إذن هذه الرواية لا صدورها تام ولا دلالتها روايتنا على أنها من اخبار الآحاد ونحن لا نعول على اخبار الآحاد في مثل هذا الباب فلم تقم حجة تثبت أن الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا القول في اثبات أن العابس هو رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما بينا أنه أن المقتضي له قاصر لا يستحق دراسة إلا أنه مع ذلك فإن العلماء درسوا مسألة مقابلة لهذه المسألة وهي قيام الحجة على أن الذي عبس لم يكن رسول الله كون رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي عبس لم تقم به حجة نحن نقول ليس هذا وحسب بل قامت الحجة على أن الذي عبس غيره وأنه صلى الله عليه وآله لم يكن الذي عبس ما هذه الحجة؟ الشريف المرتضى قال ثلاث حجة وقررها الشيخ الطوسي ووفقه عليها القرآن والتاريخ والعقل فلنبدأ بالقرآن الكريم فإن القرآن الكريم وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بأوصاف لا نحتمل أن الموصوف بها يصدر منه العبوس والتصدي للمستغني والتلهي عن جاء يسعى مسترشدا أما هذه الأوصاف ننظر إن كان النبوة الخاصة إن كان الشيخ, الشيخ ناصر مكارم جمع هذه الصفات في كتابه نفحات القرآن فإنه خص المجلد الثامن من هذا الكتاب بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وعاله في القرآن الكريم فيما لاحظت من فهرست الكتاب لم يجمع الأوصاف التي في صفته صلى الله عليه وآله يعني لم يجمع الآيات التي وصفته صلى الله عليه وآله فلنعتمد نحن اذا على الاوصاف يعني على ذكر الاوصاف التي جاءت له صلى الله عليه واله او ننظر ان كان الشيخ سبحانه قد جمعها في كتاب مفاهيم القرآن أول شيئاً يقع في, في النفس نبدأ بمنافات العبوس للعصمة أول شيئاً يقع هو أن هذا ينافي العصمة فهل العبوس مناف للعصمة؟ شريف المرتضى وهو الشيخ الطوسي رحمهما الله قال نعم هذا مناف للعصمة ما وجه منافاته للعصمة الشريف المرتضى قال إن هذا إن العبوسة والتصدي للأغ... لل... لل... ماذا؟ لا. للمستغنين التصدي للمستغنين والتلحي عن المسترشدين منفر هل هذا صحيح هذا الاحتجاج أن هذا من المنفرات؟ وفي صحته نظر وذلك لأن نحن قلنا كلمة التلهي هذه نتركها لم لأن فيها حجازة فسننظر إلى التصدي للفق... للمستغنين وعدم الإقبال لن نأخذ بإقبال حرفية التلاحي وعدم الإقبال على الفقراء المسترشدين أهو من المنفرات نقول إن هذا الفعل ليس مما يحكم العقل بقبحه بعنوانه لأن أحكام العقل كما قلنا ترجع إلى قضية واحدة وهي قبح الظلم وكون هذا الفعل ظلما يحتاج إلى تحديد أنه مصداق لسلب حق الغير وكونه كذلك يحتاج إلى ملاحظة ملابساته والشيء وإن كان لو نظرنا إليه بمفرده دخل في الظلم إلا أنه ربما انطبق عليه عنوان آخر يسميه الفقهاء العناوين الثانوية انطبق عليه عنوان آخر أخرجه عن الظلم والتصدي للأغنياء أو المستغنين وإن كان ابتداء عملا ليس حسنا إلا أنه إذا طبق عليه عنوان الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فسيصير أمرا حسنا وكذلك الإعراض عن الساعي المسترشد فإن الإعراض عنه وإن كان قبيحا ابتداء لو كان بمفرده إلا أنه إذا طبق عليه عنوان إذا كانت سببا في موت مؤمن أو كان سببا في عدم إنقاذ مؤمن من الموت تقول لا أتمكن أن أعرض عن هذا الذي سألني يوجد عندك مريض أنت في مثلا غرفة الإنعاش ويوجد مريض يحتاج إلى مساعدتك ويأتيك سائل تقول ليس من الأدب أن أترك هذا السائل الذي سالني لابد أن أصي له وأسمع ماذا يقول وأجيبه وذاك المسكين يموت طيب هل العقل يقضي بلزوم الإسراء للسائل هنا أم بعكس ذلك طيب ننقل الكلام هذا في انقاذ. الرجل من الموت في الدنيا فكيف بإنقاذ جماعة ليس رجلا واحدا من الهلاك الأبدي فإذا هذا يمكن أن يقال إنه ليس مما يحكم العقل بقبحه لكن الأمر ليس بهذه البساطة لم لأنك إنما فردته فعلا في نفسه واجد لملاك القبح إلا أنه وجد فيه ملاك أقوى من هذا الملاك الموجب للقبح فيه يقتضي حسنه لكن الواقعة التي حدثت ليست هكذا فإنه يتيسر تحصيل الغرض الأهم وهو دعوة الكفار للإسلام من دون إعراض عن هذا الفقير باستمهاله هذا الذي ذكره الشيخ السبحانه قال له. يقول له ينتظر لم يهلك ذاك هذا نظير أن يأتي شخص مثلا أنت الطبيب للإنعاش يأتي شخص يسألك, يسألك سؤال وعندك مريض تقول له أمهلني وتذهب فأنت بهذا قد جمعت بين الحقين لم تكسر خاطر هذا ولم تخالف الأدب معه وقمت بإنقاذ المريض فإذاً صحيح ان هذا مما يمكن توجيهه ولكن هذا التوجيه توجيه فرضي أن تفترض أن إنقاذ الكفار من كفرهم يتوقف على الاعراض عن الساعي المسترشد حقيقة الحال أنه لا يتوقف فهذا فرض التوقف مجرد فرض خيالي ليس واقعيا ثم إن الحديث عن منافات هذا لحكم العقل إذا أدخلناه في منافات هذا للعصمة فالحديث عن منافاته للعصمة ينبني على تحديد ما هي العصمة ونحن قد عرفنا العصمة ونعرفها دائما بأن العصمة لطف من الله سبحانه كما عرفها الشيخ المفيد لطف يقتضي حفظ المعصوم من الكفر والزيغة في السلوك والعقيدة والنسيان والخطأ هذا تعريف للعصمة وإذا تكلمنا عن حقيقة العصمة قلنا إن العصمة حقيقتها العلم درجة خاصة من العلم وهذا هو الذي التزمه السيد الطباطباء رحمه الله ويقوم نحن قلنا ان هذا لا يكفي لان من يعلم بقبح القبائح قد يرتكبها إذا كانت نفسه تقبل القبائح فلا بد في الاستعصام من امرين العلم بقبح القبائح وطهارة النفس حتى يتنزه انتم لا ترون في هذه الايام بعض الشعوب تأكل أطعمة تتنفر منها الطباع وما ذاك إلا لأجل عدم طهارة أنفسهم فإذن لتحقق العصمة لابد من شرطين غلافا للسيد الطباطباي نحن نقول العصمة مردها إلى العلم وطهارة النفس ولنا في ذلك والقرآن معنا القرآن قال إنما يريد الله ويطهرك يعني العصمة عبر عنها بالتطهير جعل العصمة تطهيرا وفي آية عصمة مريم يا مريم وطهرك فإذا العصمة تطهير ولولا التطهير فإن الإنسان يقدم على القاذورات وما أكثر من يقدم على ارتكاب المحرمات وهو يعلم قبحها وما ذاك إلا لعدم طهارة نفسه إذن الخلل ليس في عدم العلم بل في عدم الطهارة على أي حد إذن إذا كانت العصمة هي العلم والطهارة فإنها أمر يعني على التقديمين سواء قلت بمقالة السيد الطباطبائي أن حقيقة العصمة هي العلم أو قلت بمقالتنا أن حقيقتها مركبه من العلم والطهارة كل الفريقين يتفقان أن العصمة أمر مشكك ليست أمرا متواطيا إما أن يوجد وإما أن يعدم بل هي أمر مشكك يوجد من هو عالم ويوجد من هو أعلم لأن العلم درجات وفوق كل ذي علما طيب والطهارة أيضا درجات يوجد من هو طاهر ويوجد من هو أطهر فالعصمة درجات إذن إذا عرفنا العصمة بأنها لطف من الله يوجب منع العبد من المعاصي أو عرفناها بأنها العلم أو بأنها العلم والطهارة فإنها أمر مشكك وإذا عرفنا العصمة بأنها ضمان من الله للعباد بمنع أحد من الناس من ارتكاب المعصية يعني ليست مجرد تطهير قد يكون الله طهره ولكن ليس لنا حق على الله أن يضمن لنا أنه طهره لا يعنيكم مثل أبو ذر أبو ذر أنا أتيقن أن الله طهره لكنه لم يضمن لنا ليس من حقنا أن يضمن لنا أنه طهره طيب وربما وجد من هو أقل من أبي ذر أفرض إس... بعض أنبياء بني إسرائيل خصوصا إذا كانت نبوتهم مثلا مقدار نصف ساعة بين مكان موسى ومكان فرعون مسافة الطريق افرضوا نصف ساعة بعض أنبياء بني إسرائيل مدة نبوتهم هي مسافة الطريق يرسله موسى إلى فرعون ما إن يصل حتى يقدر فمدة نبوته نصف ساعة مع ذلك هذا النبي يجب بحكم العقل أن يكون معصوما وأبو ذر الذي هو أعلى من مرتبة هذا النبي بمراتب ليس بمعصوم ليس من حق العباد على الله أن يعصمه فالعصمة ليست مجرد طهارة وعلم بل صارت ضمان من الله تعالى أن هذا ممنوع مني لن يقع في ذنب لن يكذب لن يخون هذا ضمان من الله الضمان أمر مشكك أمر متواطن ليس مشككا لا يوجد ضمان بدرجة ضعيفة وضمان بدرجة قوية الضمان الذي نتحدث عنه من الله والله سبحانه لا يخلف الميعاد لا يوجد ضمان من الله يمكن أن يخرقه الله يمكن أن ينكث عهده هنا ولكن عهده هناك لن ينكث عهود الله في مستوى واحد من الضمان سواء كان هذا العهد قد أعطاه لي أم أعطاه لسيد الخلق ما دام أن الله سبحانه قد وعد فلن يخلف الله وعده أيًا كان الموعود إذن فإذا كانت العصمة هي الضمان فهي أمر متواطن يعني على درجة واحدة وليس أمر مشكك نحن في العادة لا نطرح هذا التعريف للعصمة لم لأنه يعني أبعد عن التلقي ونحن نريد تبسيط هذه المباحث طيب لا على أي حال الآن إذا كانت العصمة أمرا مشككا له درجات فحينئذ نقول ما الذي ثبت من عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله ما هي الدرجة ما هي الدرجة العصمة التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وآله فيأتي فيها الحديث عن أنه قد له العصمة من الذنوب صغيرها وكبيرها ولكن لم تثبت عصمته عن ترك الأولى فيأتي هنا حديث جواب بعض العلماء قالوا الذي عوتب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله هنا هو تركه للأولى كان الأولى أن يفعل كذا ولكنه لم يفعله طيب هذا مبني على أن العصمة أمر مشاكك أمر له درجات أما إذا قلنا إن العصمة أمر متواطن وليس له درجات فهذا الباب مسدود طيب ثانيا هب أن العصمة لها درجات من قال لك إن درجة عصمة رسول الله صلى الله عليه ورد تقف عند حد أن لا يزيغ في عقيدة وأن لا يضل ولا يخالف حكما شرعيا بل حتى أن لا يفعل خلاف الأولى فإن مخالفة الأولى تعني الإخلال بدرجة من الحكمة الحكمة العالية ورسول الله صلى الله عليه وآله بعثه الله لتعليم الحكمة مطلقا ويعلمهم الكتابة وفاقدوا الشيء فكيف يكون معلما للحكمة والحال أنه فاقد لها؟ فإذن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوماً عن الزيغ في الاعتقاد وعن ارتكاب المعاصي كبيرها وصغيرها وعن ترك الأولى أيضاً هذا ثانياً أو ثالثاً ثم بعد ذلك ونضيف نضيف أن الحديث تارة يكون عن مخالفة العصمة وهذا مرحلة من مراحلهم العصمة في حقهم صلى الله وسلم عليهم شيء شيء يسير من فضائلهم شيء يشترك معهم فيه حتى ذاك النبي الذي مدة نبوته نصف ساعة أو أقل مقاماتهم فوق هذا بمراتب يعني إذا ذكرنا العصمة فلم نذكر إلا شيئا يسيرا من كراماتهم وفضلهم وعندما نريد أن ننظر في أنّ العبوسة والتصدي للمستغنين والتلهي عن المسترشدين الساعين إذا نظرنا إلى هذا وأنه يوافق صفتهم أو صفته صلى الله عليه وآله فإنه لابد أن ننظر في صفته التي جاءت في القرآن الكريم مع قطع النظر عن العصمة العصمة شيء يسير من صفاته قطرة من بحر فضله فضائله أعظم من هذا طيب. إذن ما هي صفاته صلى الله عليه وآله التي جاءت في القرآن نعود إلى القرآن الكريم لننظر بعض الآيات من ذلك قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم عزيز عليه ما عندتم هنا هو الذي أحدث العنة لكم إذا قالوا إنه هو الذي عبس وأعرض عن ابن أم مكتوم فهو الذي أحدث له العنة عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم أين الحرص على ابن أم مكتوم؟ قد يقولوا إنه حصل التزاحم بين الحرص على ابن أم مكتوم والحرص على أولئك الصناديد كلمة الصناديد هذه لم ندخل فيها متكررة في الرواية على أيها لم نكترث لها على أي حال هم ذكروا أسماء يريدون تمجيد بعض الأسماء على أي حال قد يقولوا ربما اعتذروا أنه صلى الله عليه وآل حريص على ابن أم مكتوم ولكن هنا حصلت المزاحمة بين حرصه على ابن أم مكتوم وحرصه على أولاك نقول إنه لا تزاحم بين هذا وذاك إلا لمن ضاقت عليه السبل يعني من قلت فطنته لا يعرف كيف يجمع بين شخصين متزاحمين لا يعرف أن يقول لأحد تريف انتظر أمهلني خذني بحلمك أصبر <تصفيق> إن الله مع الصابرين ضاقت العبائر إلا بالإعراض طيب فإذا لا تنافي حريص علي عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف من الرأثة وهو صيغة مبالغة فيه بيان تأكيد رأفته صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رحيم فعيل أصلها فاعل صيغة مبالغة من فاعل والوصف بصيغة المبالغة أيضا للتوكيد على شدة رحمته وهذا الذي ينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وآله أقصد ما جاء في رواية عائشة وأنس وابن عباس هذا لا يوافق الرأفة فضلا عن أن يوافق أن يكون رؤوفاً لا يوافق, لا يوافق أن يكون تصرف راحم فضلا عن أن يكون موافقاً للتصرف رحيم ثم إن هذه الأوصاف من أوصاف الله فأن يصفه الله بهذه الأوصاف في هذا دلالة على شدة رأفته ورحمته حتى إن الله وصفه بوصفه وفي الجمع بين هذين الوصفين دلالة آكد على أن رأفته ورحمته صلى الله عليه وآله بالمؤمنين لا يمكن الإحاطة بها إذ كيف يجمع بين هذين الوصفين كما يجمع صفة الله أين الذين يقولون شرك؟ ما تركت لهم هذه الآية منفذ لو أنهم لو كانوا يعقلون طيب إذن هذا الذي ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يوافق الحرص ولا يوافق الرأفة والرحمة المؤكدتين المشددتين بالمؤمنين وهذا كاف في حصول اليقين بأن هاتين الروايتين أو هذه الرواية قلنا عمدتهم رواية عائشة أن هذه الرواية مخالفة للقرآن الكريم وعندهم أن عائشة لا تقبل رواية مخالفة للقرآن ففي صحيح البخاري نقل لها رواية عن ابن عمر ربما في أن الميت يعذب ببكاء أهله فردت هذه الرواية وقالت ولا تزير واجرة لجرأ مع أن ابن عمر يقول أنا سمعت نحن لم نسمع عائشة تقول أنا سمعت من رسول الله هي أساسا الرواية لم ترفع عن رسول الله صلى الله عليه و الف وأن لو أنها رفعت فنحن لم نسمع عائشة وعائشة تسمع من ينقل عن رسول, الل عن رسول الله صلى الله عليه و عليه الرواية فتكذبه تقول هذه مخالفة للقرآن الكريم يعني أنت تكذب على رسول الله أو رغم ما مثلاً لم تفهم في أكثر من مورد نعم لا بس في صحيح البخاري رواية حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشته أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وأن أهله ليبكون عليه الآن قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله قام على القليب وفيه قتلى بدر رواية طويلة أقرأة لم تذكر وجه المخالفة للقرآن الآية لا يوجد في موضع آخر موضوع. أيضا ذكرت مخالفة الرواية للقرآن فردتها من هذا الوجه إذن هذه الرواية مخالفة للقرآن القرآن يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم القرآن يقول حريص عليكم وهذه الرواية تنافي هذا ودعوى أنه حريص عليه ولكن لاجل المزاحمة دعوى فاسدة لا يقول بها إلا من ضاق فكره ولم يتمكن من أن يجمع بين الأمرين بأن يعتذر للمؤمن السائل أو أن يستمهله ويدعو الكافر كما أفاده الشريف المرتضى رحمه الله من أن هذه الرواية غير مقبولة كلام وجيه وهذه الرواية مخالفة لصفة رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن ليس للعصمة فقط كما توهم الفخر الرازي وقال اننا نعالجها بمخالفة الأولى فإن ما ذكره الفخر الرازي إنما يعالج العصمة التي يثبتها في حق رسول الله صلى الله عليه وآله في حد عدم خلفة الأولى والذي تكلم عنه الشريف المرتضى رحمه الله ليس العصمة بل صفة رسول الله وصفة رسول الله فوق العصمة بمراتب طبعا بين قوسين عندما نتكلم عن عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وعن فضل رسول الله نحن نعلم أن في القوم من يقول كلاماً تقشعر منه الأبدان ولكننا نعرض عنه وأولئك ليسوا أهلاً للخطاب الذي يقول كان على دين قومه أربعين سنة ذاك ليس أهلا للخطاب عندنا اليذهب واليباحث غيرنا نحن لا نكلم أصحاب هذه المقالات نعم لا بس فضلا قالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا فيه جري على القاعدة التي نبه عليها أهل البيت عليهم السلام من لزوم؟ رد الروايات التي تصلكم إلى القرآن الكريم انظر اعرضوها على كتاب الله فما خالف كتاب الله فلم تزول هذه الأحسنت لا توجد رواية فاضربوا به عرض الجدار أو عرض الحائب ولكن الناس يحفظون هذه نعف على هذا،, هذا عنف يسنف. الناس تحب ال... إذن هذا الدليل الذي اعتمده الشريف المرتضى رحمه الله دليل صحيح الدليل الثاني أن هذا مناف للتاريخ هذه الرواية منافية للتاريخ الحديث عن هذا يحتاج إلى ملاحظة تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر واقعة واحدة طبعا نحن نقدر لشيخ الطوسي أنه ذكر واقعة واحدة لأنه كان يكتب من عفو خاطره يعني لم يبحث وينظر في التاريخ ويستحضر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من التاريخ بالقراءة ولكنه في بحث تحليليا عقليا فاعتمد على ذاكرته فما جاءه من عفو الخطر سجله ومضى ولكن لا بد للناظر في كلام الشيخ الطوسي أن يتأمل وأن يعود إلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله لينظر كيف كان يعامل الناس وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مليئة باللطف والعطف وقد ذكر الإخوة في المجلس في ليلة تقرير كلام الشريف المرتضى رحمه الله مواضع من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك من ذلك ما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يؤذيه القراشيون وكان يقابلهم بالإحسان من ذلك أنه صلى الله عليه وآله كان خلقه القرآن والقرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كيف يتصور في هذا خلقه الآن لا نريد أن نفتح ملف أن هذه الآية تكليف وليست صفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وإذا كانت تكليف فلا بد أن ننظر متى نزل هذا التكليف وأنه قبل أم بعد لا نريد أن نفتح هذا الملف لم لأننا نريد معرفة صفة رسول الله صلى الله عليه وآله صفة رسول الله أنه كان يدفع بالتي هي أحسن وأنه كان يعامل من كان بينه وبينه عدى وكأنه وليون حميم فإذا كان هذا فعله وهذه سيرته أفا يتصور في حقه أن يعبس وأن يعرض وأن يتلهى أن مؤمنا جاء يسترشد هذا غير محتملا في حقه فإذا سيرته صلى الله عليه وآله ويكفيك سيرته مع المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول أما طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه وكان يعامله بالحسن وكان يأتي بعض الناس يقول له يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكذا ورسول الله يقول دعه وقال قد أسيئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بإساءات حكمها في الشرع معروف ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عفى عنهم وأعرض عنهم ودون كما وقع في حجرته الشريفة حينما أمر بكتابة كتاب لن يضل بعده أبدا فإنه لم يزد على أن طردهم والحال أن الذي قالوه حكمه في الشرع معروف من كان لا يعرف حكمه فليرجع إلى الكتب الفقهية وينظر في الحدود وينظر حد من سب رسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أعرض عنه وعفى عنه فإذن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته مع الذين كانوا محيطين به سيرته مع الذين حاولوا اغتياله في العقبة حذيفة ما كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فقط لم يعاقبهم بل أمر حذيفة أن يستر عليهم طيب وجاء رجل يقول لحذيفة أأنا منهم لو, لو قلت لك البارحة اجتمع في المدرسة الفلانية عشرون مدرسا تأتي تسألوني أنا منهم لا لم أفهم من نقل هذه الرواية الحقيقة لم أفهم من نقل هذه الرواية ماذا وقع في نفسه لينقل هذه الرواية واحد لم يفهم البقية الأمر على أي حال هذا فعلاً وكذلك كهدنا ليوسف كيف يوسف يصير صاحب المنصب والمكانة في بلاد اتهم فيها بأعظم جريمة وإذا به يصير في أعلى منصب هذا من لطف الله سبحانه بعض الأمور لا تجد لها تفسيرا إلا وكذلك كدنى ليوسف هذا من تدبير الله تبارك وتعالى على أي حال إذن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله مع المحيطين مع المنافقين كانوا يستأذنونه أن لا يخرجوا للحرب وهما ذلك يا اذن له يا رسول الله ان بيوتنا عوره وما هي بعوره تريدون البقاء ابقى هذ هذه سيره رسول الله صلى الله عليه واله وليس ان ياتي رجل مخلص مسترشد ويعبس في وجهه ويتعبس في وجهه هينه يتلهى عنه يتلهى ما معناها يعني ليس عنده شاغل نحن قلنا يمكنه التصدي واستمهال لا الأمر لم يبلغ هذا الحاد الشيخ السبحاني كريم جدا الأمر لم يحتاج إلى هذا يقول من غير أن يستمهله أساسا توجد فرصة للرد... ل... لإجابته ولكنه يتلهى يتلهى يعني يتظاهر أو يتشاظل إذا أردنا أن نتجنب كلمة قلنا كلمة يتلهى في نفسها قرينا على أن الذي عبس لم يكن رسول الله لكن مع ذلك لو قلت يتلهى يعني يتشاظل معنى هذا أنه لم يكن حتى لم يكن ليحتاج أن يستمهل ابن أم لأن الفرصة في أثناء الكلام كانت تتاح يعني كان المجلس يمر بفترات صمت مثلا يذكر لهم حجة على نبوته يبقون صامتين أفرض مثالا يبقون صامتين دقيقتين أو ثلاث هذه الفرصة دقيقتين أو ثلاث تكفي أن يلتفت إلى ابن أم مكتوم ويقول له سؤال جواب ما سألت كذا ثم يعود إليهم هاد. عندكم جواب عن البرهان الذي ذكرته لكم فالمسألة لا تحتاج إلى استمهال دعه دع ابن أم مكتوم على حاله ينتظر وستمر بك في أثناء حديثك فرصة لأن تلتفت إليه لكنك لكنك نحن نجري معهم يعني على تفسيرهم على هذه الرواية التي نقلوها عن ثلاثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت عنده فرصة أن يجيب ابن أم مكتوم ما سأله ولكنه تعمد وترصد التشاغل عنه هذا ليس ب... بالذي عرفناه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يت... يتلهى عن من؟ تارة ولقد أمر على اللئيم يسبني فأجوز ثم أقول لا يعنيني تارة تتلهى عن شخص يسبك هذا من كرم الأخلاق لكن تتلهى عن شخص يسألك مسألة فيها حرصه على دينه وتتلهى عن الجواب عنه إذن هذه الآيات إذا أخذنا بالرواية التي نقلوها عن الثلاثة يلزم من ذلك أن تكون مخالفة لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله فهذه الرواية إذن مخالفة لما علم باليقين من سيرته صلى الله عليه وآله والمخالف لليقين باطل لا نحتمل صدقه فالدليل الثاني الذي اعتماده الشريف المرتضى رحمه الله دليل تام أيضا بعد ماذا بقي دليل العقل أن الأنبياء منزهون عن هذا الفعل يأتي الحديث عنه إن شاء الله الحمد لله رب الله أعتكد الحافية من قال بترك الأولى بشأن الأنبياء عليهم السلام أليس أداني يتعذر عليه معرفة ترك الأولى من العالي من أين علموا أن الأنبياء تركوا أولى في موضع كذا أو كذا وهم أقلوا بدرجات نعم. هم يدعون أنهم فهموا أن الأولى خلاف ما فعله المعصوم من النهي أو العتاب أو ما شاكل ذلك مما يأتي في الشرع يعني إذا رأوا آية فيها عتاب لأحد من المعصومين قالوا إن الذي فعله هذا المعصوم كان مخالفا للأولى ما هو الدليل؟ ليس أننا نعرف الأولى ولا والمعصوم لا يعرفه بل بدليل نقد الشرع يعني إما ذم أو عتاب أو ما شاكل ذلك من النصوص الشرعية التي فيها وصف أفعال المعصوم أليس أمر يعني في الأمور الثانوية يعني الآن أنا نعذر أحيانا نقول لأجل أمر ثانوي نعم قد يكون لأمر ثانوي ترك المعصوم هذا الموقف لأمر ثانوي لماذا لم يعني هل هم وقفوا على الأمر الثانوي يعني يوجد هناك مساحة يعذر فيها ولا يقال في شأنهم أنهم تركوا دولة وعسى آدم ربه فغابا كيف تفسر المعصية وكيف تفسر الغواية إذا كانت آيات متشابهة ونحن نرجع الآيات المتشابهة إلى المعصوم هم الذين يبينون لنا هذا لاحظوا البحث في هذه الآيات بينا مرارا أنه له جهتها جهة عقدية وجهة تفسيرية الجهة العقدية أن ظاهر هذه الآيات أن هذه الآيات لا تنفي العصمة لم لأن دليل العصمة يقيني وهذه الآيات لو دلت على نفي العصمة فدلالتها على نفي العصمة دلالة ظنية والظن لا يصادم اليقيني اليقيني مقدم على الظن وبهذا يغلق بحث العقيدة وثمت بحث تفسيري وهو أن الله سبحانه لم يرد نفي العصمة بهذه الآيات فلم يرد إثبات حقيقة المعصية ولا اثبات حقيقة الغواية هذا عرفناه في بحث العقيدة فما الذي أراده الله من المعصية ومن الغواية؟ هنا بحث تفسيري أولئك العلماء دخلوا في البحث التفسيري فقالوا إن المراد بالمعصية ترك الأولى والغواية ترك الأولى مبدئياً لا بد أن يكون كلامهم على هذا النحو البحث العقدي نتكلم فيه بيقين نقدم الدليل اليقين على الظن فنقول الذي يتوفم من الآية غير مراداً أما البحث التفسيري فإننا نقول ابتداءاً الله ورسوله أعلم بمراده جنب. ثم بعد ذلك نقول والذي يقتضيه تدبرنا وتفكيرنا البشري الذي يقتضيه هو الوصول إلى هذا المقدار من الفهم إذن المراد بحسب مقدرتنا البشرية الراجح فيه هو هذا ولا نجزم بخلاف بحث العقيدة كان ال ال النتيجة يقينية, يقينية أما البحث التفسيري فالنتيجة ال ال ليست يقينية فهم قد اعتمدوا على تفسيرهم لهذه الآيات وتفسيرهم ظني وهم يلتزمون بهذا وإن لم يذكروه صريحا إلا أنهم ملتزمون به بأجمعهم يغطيك العافية شيخ القرآن الكريم ترد في بعض الآيات أسئلة وإجابات فمثلا الآية قل يسألونك عن الأنفال قل للأنفال لله والرسول أيضا في آية ثانية يسألونك عن الأهل الله قل هي مواقيت للناس الآن ليش ما لماذا لم مع أن هذه المسألة حساسة في عباسة وتولير لماذا ما جاء سؤال وأجاب عليه في القرآن الكريم لما؟ توجد أسئلة أجيب عنها في القرآن الكريم يعني لا يوجد سؤال لم يجاب عنه لا بس حساس أن هذه مسألة حساسة واختلفوا فيها زين ونسبوها إلى رسول الله ليش ما جاء آية تنفيها الكلام يعني بصريح العبارة يعني. نعم أنت تقول لماذا ضينت هذه الواقعة بهذا البيان الذي يحصل فيه التفسيرات المختلفة لماذا لم يبين ببيانا يقطع النزاع هذا جواب سؤالكم موجود في القرآن الكريم منه آيات محكمات وأخر إذا القرآن فيه هذا وهذا والذي أنزله قد أخبر عن حاله طيب هل توجد حكمة من اجتمال القرآن الكريم على محكمات ومتشابهات نعم الامتحان والاختبار فأما الذين في قلوبهم زيغا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله طيب فإذا يوجد اختبار هذا نظير أن تقول إن الله سبحانه كما أنه مكن كل إنسان من معرفة الصلاح والفساد الصالح والطالح ومعرفة الخير والشر في الجملة فإنه يمكنه أن يعرف الإنسان الخير والشر بالجمله. وإذا كان كل واحد من الناس يعرف كل الخير وكان كل واحد من الناس يعرف كل الشر فهل يحتاجون للأنبياء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها يعني الهدى المطلق لا نحتاج إلى إلى الأنبياء ليعرفون حسن الصلاة بل إن الله يعرفنا بالمباشرة حسن الصلاة الله قادر على ذلك أم لا؟ لماذا لم يعرفنا وأرسل الأنبياء؟ اختبار الاختبار يكون بهذا اجتمال القرآن الكريم على آيات غير الآيات المحكمة آيات متشابهات لأجل الاختبار تعبير القرآن الكريم تعبير يحتاج إلى تأمل ووقف قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني كأن الآية تقول إن الله سبحانه لم يعرف كل واحد من الناس كل الخير وكل الشر لأجل أن يملأ جهنم من الكافرين لكي يوجد من الجنة والناس كفار فيدخلهم النار ويملأ بهم النار ما هي الحكمة فيها ينقل هذا يقول الفلاسفة ننقل السؤال يرحل السؤال من لماذا لم يؤتي كل نفس هداها إلى لماذا يريد أن يملأ النار لماذا يريد أن يملأ النار ما هو الجواب الجواب ان حكمة الله اقتضت الاختبار والاختبار لا يكون الا بشروط وهذا من شروط الاختبار اذا هذا طريق من طرق الاختبار والله سبحانه تعلقته بحكمته بالاختبار بان يمتحن الناس ويختبرهم فبرج المؤمن يعمل هنبطل هنبطل. الله يعمل <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> طبعا لما كانت اصل القضية روايه عن بعض الناس عندهم الذين لو دعوهم الى قتال امير المؤمنين لا اطاعوهم لا تتعجب أن يقول لهم إن رسول الله هو الذي أبس وتلهى عن المسترشدين يقبلون منهم ذلك المسألة ليس فيها عجب مع ذلك يعني كلامكم فيه نصيب من الوجاهة باعتبار أنه لا يمكن أن نتصور أن تجتمع النفوس على وصف رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل هذا الوصف ولأجل ذلك ظهرت فيهم بعض خصوصا في هذه الأزمنة يوجد فيهم من أبت نفسه مثل هذا فإن خصوصا كلمة تلهة يعني الوجوه التي ذكرت في توجيه عبسة وتولى كلمة تولى أيضا توجيهها صعب الوجوه التي ذكرت والتخريجات والمحاولات لم تبدي توجيها لكلمة تلهى كيف تلهى؟ يعني كان, قادر كان قادراً على أن يجيب ابن أم مكتو ولكنه تعمد تركه هذا شيء يصعب توجيهه فيوجد فيهم خصوصاً في هذه الأزمنة من كسر الحاجز النفسي وهذا الاتباع الأعمى للسابقين وقال بغير هذه المقالة ولكن لا تتوقع أن يكون كثيرا يعني يكون أحد ولكن الجمهور جمهورهم يوجد نعم يوجد في جمهورهم نفسه لا, لا تطيب بذكر هذا وإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والخير موجود في الناس جميعاً يعني حتى في غير المسلمين يوجد فيهم خير الفطر تبقى تؤثر أثرها حتى يعني مظاهر الفطرة تتجلى في سلوك البشر عامة على أي دين كانوا من الطبيعي أن تجد من يوافقك في هذا الرأي وإن لم يكن من أهلي مذهبك السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام الله بالخير أول سؤال ذكرتم شيخنا في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وقرنتها بالعصمة وقلتم أن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله أعلى من العصمة ممكن توضيح لهذه النقطة هذا السؤال الأول السؤال الثاني قرنتم أحد أنبياء بني إسرائيل بأبي الغفار رضوان الله تعالى عليه فكيف نفهم هذه القرينة بحيث أنه نبي من الأنبياء بقرينة أحد أصحاب أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله السؤال الثالث يعني أن هذا معصوم وهذا ليس بمعصوم فكيف يكون غير المعصوم أفضل من المعصوم ومن ناحية الاختيار الإلهي كذلك طيب هل هذه العبارة مقبولة أي اللي هي كالتالي هل هناك نبي دون رسول الله صلى الله عليه وآله ونبي الله عيسى بما أنه ذكر في القرآن يعلم أنه نبي من اول خلقته فهؤلاء يعلمون أنهم أنبياء من أول خلقتهم لكن هل هناك أنبياء لا يعلمون أنهم أنبياء ثم صاروا أنبياء اما سؤالكم الأول عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات رسول الله صلى الله عليه لم نتكلم عن العصمه قرينتها بالعصمه ان الذي توت ينفي صحه هذه الروايات هو صفه رسول الله صلى الله عليه واله في القران ليس عصمه رسول الله لأن صفته فوق عصمته فما معنى أن تكون صفته فوق عصمته قلنا العصم بمعنى المنع من الذنوب فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأضرب مثالا حتى يتضح لماذا نتحدث بالضوابط العلمية رجل استيقظ من نومه صلى ثم لم يفعل شيئا غير الصلاة الواجبة ثم ذهب إلى العمل وتكسب ثم عاد في الظهر وصلى ثم أكل طعامه ثم بقي يلعب مثلا إلى أن صار وقت صلاة المغرب ثم صلى ثم نم هذا عبد وفق في هذا اليوم للطاعة وتجنب الذنوب هذا بلطف من الله أم بفضل من نفسه بلطف من الله, بلطف من الله. إذن هذا مر عليه هذا اليوم وهو معصوم هذا عبد عبد آخر استيقظ ذلك اليوم قبل صلاة الفجر فتنفل ثم دخل وقت صلاة الفجر وصل جماعة ثم بقي مشتغلا بالذكر والعبادة إلى أن طلعت الشمس ثم بعد ذلك ذهب إلى عمله وتكسب وجاء بما يسر به عياله وأدخل السرور عليهم ثم بعد ذلك أكل طعامه وصلى وصلى من الصالحات والمستحبات ما ملأ به وقته الأول معصوم والثاني إن قلت العصمة درجات فكلاهما معصوم ولكن درجة العصمة مختلفة وإن قلت العصمة درجة واحدة فالذي في الثاني شيء فوق العصمة إذن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله التي نتحدث عنها في القرآن الكريم هي شيء فوق العصمة طيب هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول وأما الجواب عن السؤال الثاني وأن أبا ذر لم يكن معصوما وذاك النبي كان معصوما فكيف يكون غير المعصوم أفضل من المعصوم أبو ذر لم يصطفيه الله ولم يستخلصه للنبوة وذاك العبد استخلصه الله للنبوة فكيف يكون أفضل منه؟ الجواب عن ذلك تارة أن تحديد الفضل أن هذا أفضل من ذاك هذا أمر غيبي لا يمكن أن نتكلم فيه استنادا إلى العقل وإنما طريق معرفته النقل فهل يوجد ولا يوجد نقل خاص في هذه المسألة يعني في المقارنة بين أبي ذر بخصوصه وبين واحد من الأنبياء الذين كان يرسلهم موسى عليه السلام لفرعون بخصوصه أفرض النبي الذي أرسله موسى عليه السلام في يوم الثلاثة من تاريخ كذا ضعوا تاريخا ذاك النبي بخصوصي لا يوجد نخل خاص من الشر لا توجد عندنا لا آية تكلمت في المقارنة بين هذين الفردين ولا رواية وإنما المرجع في ذلك إلى العمومات الشرعية فهل يوجد عموم شرعي يبين لنا تفضيل هؤلاء على هؤلاء؟ قيل نعم والدليل الشرعي العام هو قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من؟ ابدأ القائمة النبيين الرتبة الأولى هكذا قالوا والصديقين والشهداء والصالحين إذن توجد ثلاثة أربعة طوائف هؤلاء مرتبون في البيان الشرعي بهذا الترتيب فمن كان من الصديقين فهو وإن علت رتبته حتى لو كان الصديق رقم واحد فإنه دون من كان من النبيين وإن كان رقم رقم مئة واربعة حتى لو كان رقمه في تأتيب الأنبياء مئة واربعة وعشرين ألف أفضل من الصديق رقم واحد طيب من كان من الصديقين حتى لو كان رقمه الأخير لا نعرف عددهم فإنه أفضل من جميع الشهداء حتى الشهيد رقم واحد من كان من الشهداء وإن كان آخرهم فإنه أفضل من الصالحين وإن كان أشرفهم أفضل هكذا زعموا ولكن الآية ليس فيها هذا الترتيب وليس فيها هذه الدلالة لا أقول ليس في هذا الترتيب في الذكر أقول ليس فيها هذا الترتيب في الفاضل لا تدل على أن ذلك كما استنبطوا طيب فإذا لم يكن عندنا دليل عام على تفضيل جميع الأنبياء على كل من لم يكن من الأنبياء فانسد باب العقل والنقل في هذا فنقول إن من الجائز أن يكون أبو در أفضل من بعض الأنبياء لماذا ذكرنا أبا در؟ لماذا ذكرنا بعض الأنبياء الذين أرسلهم موسى عليه السلام؟ لأن ذلك مما يجوزه العقل ولا نقول هذا أفضل من ذاك وحديثنا لا ينبني على اثبات التفضيل وإنما ينبني على تجويز التفضيل من الجائس والذي ذكرواه طبعا ذكروا هذا وذكروا أيضا الإجماع وإجماعهم يبلونه ويشربون ماء يعني هذه دعوة الإجماع ليست بذات قيمة يقولنا الإجماع على أن كل نبي أفضل من كل من لم يكن نبي هذا من أين جئتم به دعوة لا أساس لها هذه مثل هذه الدعاوة التي لا أساس لها تقال من أجل سد بابل كذا طيب وأما السؤال الثالث شيخنا المعية لم, لم توضح الفضيلة هنا المعية من يطع الله ورساله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم المعية لا تعني الفضيلة بل تعني فضل المرافقة في تصور ف... لا لعلكم تريدون أن تقولوا إن الآية على خلاف مقصودهم أدن لأن الآية جعلت من يطيع الله ورسوله مع هؤلاء وإذا كان مع هؤلاء فهو في رتبتهم فإذا كيف تقولون إن كل من كان نبيا أفضل من كل من لم يكن نبيا وإن كان كذا وكذا ثم تقولون مثل هذا في الصديقين فالآية تدل على خلاف مقصودكم الآية لا تدل على خلاف مقصودهم لم لأن الآية من هذا الوجه إنما تدل على أن من أطاع الله والرسول فهو مع هؤلاء فيما هم مجتمعون فيه هم اجتمعوا لم يجتمعوا في الرتبة العالية من درجات الجنة هم اجتمعوا في الجنة فإذا من يطيع الله والرسول فإنه في الجنة مع هؤلاء لماذا ذكر هؤلاء تشويقا للنفوس؟ لأنك إذا صرت في الجنة ستصير رفيقا لهؤلاء وأي محفز أكثر من أن يقال لك أنك ستصير رفيقا لهؤلاء النخبة وأما السؤال الثالث قال له هل هذه العبارة مقبولة أو ممكنة هل كان من الأنبياء نحن كما قلنا مرارا لا نثبت إلا ما جاء في الشرع الأوصاف التي نثبتها لله تعالى هي الأوصاف التي جاء بها الشرع إلا أوصافا محدودة يستقل العقل بإدراكها تكلمنا عنها مرارا ما دل على مثلا الصنع المتقن يدل على صفات لله تعالى القدرة والعلم والحكمة والحكمة التدبير والإرادة هذه صفات يثبتها الأقل ما سوى ذلك لا نتكلم عن الله إلا بما جاء في الشرع كذلك لا نصف رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بما جاء في الشرع ولا نصف أحدا من الأئمة عليهم السلام إلا بما جاء به النقل عنهم فهو الجمل التي تقال محدوده عندنا نحن اتبعوا الشرع ما جاء في الشرع التزمناه وقلنا به وان الله مالكم شيخنا العزيز بالنسبه للسؤال السابق المعجزه يعني علماء وعلماء المتق... الكلام المتقدمين قالوا بأنها قدرة من الله يعطيها للمعصوم فيخلق قانون جديد أما العلامة الطبطبائية فقال أنها اكتشاف علمي ومن الممكن أنه يكتشفه العالم البشري يعني في المستقبل ألا تجدون شيخنا العزيز أنه في نظرية العلامة الطبطبائية تكلف يعني في صعوبة في تطبيق هذا على المصداق يعني في المفهوم هي مثل ما نقول واضحة لكن في المصداق يعني مثل ضرب العصى لموسى أو ما حصل للنبي إبراهيم أو ما حصل للنبي نوح مثلا فهل فيها نوع من التكلف لو قلنا أن المعجزة مقرونة بالتحدي وأما الكرامة فإنها من الله مباشرة حتى المعجزة من الله لا أدري ما وجه التكلف الذي رأيتموه إن كان مقصودكم أنه يصعب تصورها فتصورها لبسى بذاك الصعب وأما إن كان مرادكم أنه ما هو شرط المعجز والسيد يخالف فلعلنا تكلمنا عن هذا مناسبة وقلنا إنه ليس من شرط المعجز أن لا يتمكن البشر من مثلها فيما بعد وإنما شرط المعجز هو أن يعجز من خوطب بالمعارضة من كلف بالمعارضة إذا عجز فهذا يحقق الهدف من المعجزة ولا يشترط العقل أكثر من ذلك فإذا تمكن البشر مثلا بعد حينا فرضوا بعد ألف سنة من أن يبرئوا الأكمة والأبرص هذا لا يعني أن ما جاء به عيسى عليه السلام لم يكن معجزة بل كان معجزة لم لأن الناس الذين خوطبوا بالمعارضة طلب منهم أن يأتوا بمثل ما أتى به لم يتمكنوا إذن أعجزهم تحقق الغرض المعجزة يحددها الغرض منها ما هو الغرض منها؟ إثبات أن هذا لم يكن من صنع بشر الدليل على أنه لم يكن من صنع بشر هو عجز البشر عنه عجز البشر المخاطبين عن الشيء في وزمانه كافا في اقناعهم بأن هذا من الله تعالى والنتيجة هي التي تبين صحة هذا المقدر وكفايته فإن الذين جاءهم الأنبياء بالمعجزات منهم من آمن مقتنعا ومنهم من كفر معاندا لأنه لم يحصل له اليقين بأن الذي جاء به النبي من عند الله ولكنهم يعاندون والمعاند لا تنفع فيه البينة البينة تجعل مع الأنبياء لتكشف لمن كان من أهل طالبا للحق لتكشف له طريق الحق والهداية ولتكون حجة على المعاندين فهي تحقق الهدفين منها هذا شرط المعجزة ليس من شرط المعجزة أن لا يتمكن البشر إلى قيم الساعة من مثله هذا ليس من شرط المعجزة يعني هو السؤال هل يوجد طريق وسط بين قول أو نظرية العلماء الطبطبائي ونظرية العلماء المتقدمين التي هي خلاص يعني كأن شيء من الله عز وجل يكون بخلق قانون جديد بحيث حتى هو المعصوم ما يقدر يكتشفه بخلاف مثلا العلامة الطبطة والبائي اللي يقول أنه القانون موجود في الواقع لكن اكتشفه وعلى العالم البشري مثلا أن يكتشفه بالاستقراء يعني هو اكتشفه بالعلم الوجداني فألا يوجد يعني طريق وسط بينهما بأن يعني... يعني الصورة مواضحة عندي م... أنا أعلم انا أيضا لم أجب عن النقطة التي تكلموا فيها لأني أعلم أن الجهة التي يفحث عنها هناك تحتاج إلى يعني تأهل هذا بحث مرتبط بالتفكيك بين الذات والذاتي وأن الذاتي لا يعلم وما خلق الله المشمش مشمشاً مش ولكنه أوجدها والقصة فيها يعني أبحاث تحتاج إلى دراسة وتهيئ ومن أجل ذلك أجبتك عما يمكنك أن تنتفع به أما تلك الجهات والخلاف مع الأشاعر أيضا وأن كل الأسباب الطبيعية ليس فيها سببية وإنما هي إرادة الله سبحانه وأن يخلق شيئا مقارنا لشيئا وينتهي هذا إلى نفي العلية وهذه يعني بحوث لا حاجة لك بها لأنها تحتاج إلى مقدمات إن أردت دراستها فعليك أن تدرس مقدماتها أما أن تترك المقدمات وتدخل إلى مثل هذه البحوث فسوف فتز... تزداد يعني حيرة فيها وسوف تصير أصعب عليك الجانب الذي يعنيك قد ذكرناه في الجواب المقدار الذي يقضي به العقل بلحاظ الغرض من المعجزة حاصل من غير حاجة إلى خرق القوانين ومن غير حاجة إلى تعذر ذلك إلى أبد الدهر هذا هو الغرض من المعجز يعني إثبات صدق النبي في دعوة والحمد لله باقي تفضل تقبل الله عملك وقضى حواجكم صلى الله الرواية الشيعية التي ذكرتوها بعض العلماء يوجهها بأن فيها تعريض لمن صدر منه هذا الفعل كما يقول البعض مثلا والله لا تقطع لا يقطع الشاع يدي بسبب السرقة ويده سالمة فهو يعرض بمن قد جنى وسرق فقطعت يده البعض قوي من هذه الجهة السؤال تفضلتم بأن العلم والتطهير مفهوم مشاكك العلم واضح يعني الفهم المشكك كلنا مبتعين به ونرى التفاوت لو تضب مثال في التفاوت في التطهير كيف يكون مفهوم المشكك وما تعطي مثال ليوضح التشكيك في مفهوم التطهير, التطهير دمتم معا الحسن صلى الله عليه وسلم التطهير كون الطهارة درجات هذا امر يحتاج يعني فيه خفاء كون الطهارة درجات. لا يوجد ثوب نظيف وأنظف القلب أيضا يوجد قلب طاهر وأطهر يعني لو تضيف بمثال الناس شوي العلم نعرف دا. أن رسول الله هو في الموقات الأعلى في العلم هو بعده أمير ولكن البعض قد تأتي في النفس أن رسول الله أطهر من أمير المؤمنين مثلا واصحاب الكساء أطفى من بقية الأئمة قد النفس فنها شيء هي طهارة وهو لا في لا أعلى دا دا الطهارة في الطهارة لا, لا تضف بأس... إذا قال الناس عندما تعطي مفهوم عام كالفتوى الناس تطبقها على مصادقها عشان تتقي... تتصور الموضوع لا تقدر الناس تتصوره كمفهوم فقط مفهوم هو كمفهوم مقبول ولكن تصوره بلحظ المعصومين بيننا وبين بعض نتصور التطهير والتفاوت ولكن المطلوب هو هؤلاء الصفوة نعم إن قلنا كأنبياء أو أصحاب الكساء نريد أن نتصور كيف التطهير يحصل تفاوت في هؤلاء الصفوة أما نحن فواضح تطهير بيننا مهني حتى في الأعلامية مثلا إذا كنت تراعي الحزازة النفسية من التفضيل حتى في الأعلمية تقول مثلا امير المؤمنين أعلم من الإمام الحسن مثل, مثل هذا التعبير ما الذي يدعوك إليه؟ عندك حاجة تدعوك إلى هذا يوجد مصحح؟ لا يوجد يوجد في الشرع دليل قادك إلى هذا الوصف قل به لم يوجد لا تقله الأوصاف سواء كانت في العلم أو في الطهارة صيغة التفضيل إذا لم ترد في الشرع فلا نقول بها وردت في الشرع نقول بها طيب التفاضل في العصمة إذا كانت العصمة قائمة على ركيزتين العلم والطهارة وأنت قد قبلت التفاضل في العلم لكنك تقول لم أستوضح التفاضل في الطهارة نقول هذا يكفي لأنه إذا كانت العصمة تقوم على ركيزتين ويوجد تفاضل في إحدى الركيزتين فالنتيجة أنه يوجد تفاضل في العصمة إذ يكفي التفاضل في أحدهما نعم والحمد لله السلام عليكم. عليكم قبل الله عمالكم هل أل كان رسول الله صلى الله عليه وآله على علم بالقرآن الكريم قبل نزوله التدريجي عليه من قبل الله عز وجل وإذا كان يعلم فما الحكمة من النزول التدريجي وكذلك ما المقصود بالنزول الدفعي للقرآن الكريم وما حقيقته وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في عن كتاب الدر الباهرة أنه قال كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء هل مضمون الرواية له علاقة بما كان دفعي وما كان تدريجي؟ أما أن القرآن الكريم نزل مرتين دافعة مرة وتدريجا اخرى فهذا بحث طويل وتكلمنا فيه في تفسير سورة القدر إنا أنزلناه والفرق بين انزلنا ونزلنا وهناك بحث يطول يصعب أن نوجزه إيجازاً ينفعك يمكن أن نقول نتيجة البحث كذا ولكن لن يكون نافع عندك أنا أرى أن الأنسب أن ترجع لل... لتفسير سورة القدر مرفوع ربما على النتس تفسير سورة القدر سؤالك شيخنا هل كان على علم شيخنا رسول الله؟ القرآن قبل نزوله عليه الروايات التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله عيبة علم الله والتي فيها أنه خازن علم الله والتي فيها أنه مستودع علم الله والتي فيها أن الله أظهره على علمه إلى غير ذلك من العناوين هذه ليست رواية ولا ثنتين ولا عشر ولا عشرين. هذه روايات متواترة عندنا وهذه الروايات المتواترة التي بهذا اللسان توجد روايات أخرى بطوائف مختلفة توافق هذه الروايات هذا من جانب يعني بألسنة غير هذا اللسان ومن جانب آخر إذن الروايات متواترة لذلك ما يوافقها روايات بغير لسانها ثلاثة في القرآن الكريم آيات توافقها مثل وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا هذه الآية توافق تلك الروايات طيب ومن ذلك قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ورسول الله صلى الله عليه وآله هو خير من ارتضى إذن هذه أيضا توافق تلك الروايات طيب والأمر فوق هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرتضه الله وحاسب بل استغفاء هو الذي أراد رضاه ولسوف يعطيك ربك فترضى طيب فإذا هذه الآيات توافق تلك الرواية إذا نظرنا إلى هذه الروايات فلا يسعنا أن نحتمل أن جبريل عندما جاء بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قد علم رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمه إذن هذا تعليم بمعنى ذكر الشيء المعلوم عند العالم به هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين هذه الأدلة المتعددة أما أن آية واحدة تأتين بها وتقول هذه هل على هذا المعنى؟ أو نقول لا تدل على هذا المعنى لا يوجد عندنا دليل واحد بنفسه نعتمد عليه فنقول دليل واحد يعني غير مؤلف مفرد نقول هذا هو مستندنا بل المستند هو لأن هذه المسألة لا تبنى إلا على يقين بد أن يكون المستند ليس رواية واحدة تأتيني رواية, رواية مثلا في أمر أقول هذه الرواية تثبت كذا الأمر لا, لا تكفي فيه الرواية الواحدة لابد أن تقوم عليه أدلة متضافرة تورث اليقين صدوراً ودلالة وهو موجود بهذه المسألة الدليل اليقيني موجود ومع ذلك فإن يقينيات الدين لو أنكرها أحداً من أهل الإسلام فإنه لا يخرج عن الإسلام ضايته أنه يكون لم يحصل المعرفة بأمر يقيني من يقينيات الدين وما أكثر يقينيات الدين التي يجهلها بعض المتخصصين ليس عامة الناس حتى المتخصصون قد يجهلون بعض يقينيات الدين وبعضها يصير التص... تصير الدراسة حاجبا لأنه يدرس فتعترضه فت... بعض الإشكالات فيحسب أنه على شيء هو لا على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله شيخنا <سلام> عليكم> <الشيخنا> <الأليكم> السلام عليكم <شيخنا> وعليكم في الايات خذوه اعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم الا تشبه هذا الضمائر من غائب الى الى متكلم في نفس سوره عبسه احسنت <تصفيق> هذه يعني الاستشهاد بالسياق كنا ننوي هذه واحدة كنا ننوي أن نذكر بعض النظائر في نقضي السياق وأن هذا من الالتفات وليس فيه دلالة على أن الذي خوطب ومن جاءك يسعى هو المقصود بعبس وتولى بل هذا أريد يعني المخاطب هنا فرد أو المن... المعني هنا فرد والمعني هنا فرد آخر والسياق ليس حجة ويأتي إن شاء الله ذكر الشواهد هذا واحد منها سعجة